حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما خداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض الذين يقتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم شيئا يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه تعرضها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ من ربه كما زين له سوء عمله كما زوين له سوء عمله واتبعوا أهوائهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ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 وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَفَا أُولَئِكَ الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم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 أو نلقران أم على قلوب اقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها إن الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم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 ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبل وأنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثُمَّ ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلى وانتم الاعلون والله معكم ولين يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا ياتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكمها فيحكم تبخلون ويخرج اذغانكم فَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَنَا لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ 129. قلعوا من غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم